هذه القصيدة كتبتها باللهجة الإماراتية وفاءاً لوالدتي رحمة الله عليها ولأهلها فكما كنت يعني أسمعها وهي حية الكلمات الإماراتية وأدخل على قلبها الفرح والصعود فهذه الأبيات كتبتها بالإمارات حتى إذا سمعها أهل والدتي ووجدوها باللهجة الإماراتية فأكون قد أدخلت الفرح.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 أما يسرتي والغلا سار حزني من الفرج جتني ونصف وادي جن النار قلبي من الحسرة وإني في ديت جوني شمعة الدار ابا جنالو بتمني في شفكم بقى جذر اشعار والوي على زولك وهني فديتك من شمعت الدار ابا جنالو بت في شفكم باقى الزراشعار والوي على زوليك وهني غدا همومي بعدك كبار محيد عمري في تهني دمعي عختي سلي سيار اسميكي كنز وضاع مني غدانهوني بعدك ما عمري في تمنين جميع اخلاقي سنيسيه كنز أو ما يا مريم نور كانوار، أو ما يا مريم قطع النين، يا شيختي حشم ومجدار، مجتوم بين سوقات وانتين، أو يا مريم نور كانوار أو يا مريم قطع مني يا شيختي حشم ومجدار مجتوم بين سوقات وانتين أو يا مريم نور كانوار وما يا من يا قطع مني يا شيختي في شمالك دقد مكتوم بالسقات ولنتي على القرب ود وقر والشندغ الوصل صفني والعي الخطيب وقوم عبار وقوم السويد ومن يحبني ألعي على الدرهود وطوار والشنت غار والوصل صفر